الافلام صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 يا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من, حيث فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما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 وَأَن تقولوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يستقدمون يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ منكم يقصون عَلَيْكُمْ آيَاتِي فمن اتقى وَأَصْلَحَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بِآيَاتِنَا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أَظْلَمُ ممن افترى على الله كذبا أَوْ كذب بِآيَاتِهِ أولئك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 قال دخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم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 وَنَزَعْنَا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الْأَنْهَارُ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أَنْ هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق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 قد جاءتكم بينه من ربكم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها, ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الارض تتخذون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 قالوا انا بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم رجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قال يا قوم الله من غيره قد جاءتكم بينه من ربكم فافوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا, وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم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 أفأمن اهل القرى افاامن اهل القرى ان ياتيهن باسنا بياتا وهم نائمون او امن القرى ان ياتيهن باسنا ضحا وهم يلعبون افاامن مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهد الذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم, أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من انباء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 وَإِنْ وجدنا أَكْثَرَهُمْ لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بِآيَاتِنَا إِلَى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عَاقِبَةُ المفسدين وقال موسى يا فرعون إِنِّي رسول من رب العالمين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 قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما القوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم, واسترهبوهم وجاءوا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 رب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنت به قبل أن آذن لكم. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا من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 قالوا آذنا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والطفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجاهلون إن هؤلاء متبروا ما فيه وباطل وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم اله وهو, وهو فضلكم على العالمين واذا انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليله وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلم تراني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 اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن أم ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 وإذ قيل لهم اسكنوا هذه وَكُلُوا وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة الْبَابَ الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم عَلَيْهِمْ عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 وَإِذْ نَتَقَنَّ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْتُ وظنوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا أَتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بني ادْمَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون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 ألهم أَرْجُلٌ يمشون بها أَمْ لهم أيدي يبطشون بها أَمْ لهم أَعْيُنٌ يبصرون بها أَمْ لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون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 قل انما اتبع ما يوحى إِلَيَّ من ربي هذا بصائر من ربكم وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لقوم يؤمنون وَإِذَا قرئ الْقُرْآنُ فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون